ما أطرف موقف وقع معك في الرؤى والله هي كثيرة لا أذكرها لكن لا أذكر كموقف في الرؤى والأحلام إلا أني سأذكر موقفا وقع معي طيب الموقف الذي وقع معي كان أنذاك عمري 17 سنة كان عمري أنذاك 17 سنة كنت ما زلت في يعني في الثانوية العامة ومتخصص شرعي كان علمي أدبي شرعي فكنت أنا ممن تخصص في العلو في الثانوي العامة في قسم الشريعة وكنت أنذاك 17 سنة فالموقع الذي حصل معي الطريف أني كنت يعني يعني المنطقة أهل المنطقة جزاهم الله خير بنوا مسجدا كبيرا فقال يا شيخ نريد منك أن تخطب جمعة فيه وكان له إمام لكن الإمام كان كبير في السن كما هو معلوم يعني للأسف فكنت أنا أول يعني في منطقتي أول طالب شرعي في الثانوي العامة ثم درست جامعة في التخصص القراءات إلى النهاية والله لله الحمد والمنا فالمهم كنت أنا أول من تخصص والله الحمد كان الوالدي أنعم, أنعم علي بفضل الله بمكتبة كبيرة يعني درجة كبيرة جدا وكنت أستفيد منها في رغم صغري صغر سني فقلت خطبة الجمعة عندي أنا سأخطب الجمعة للأسف ماذا وقع أني عندما أذن الإمام لصلاة الجمعة والمسجد كبير، فصعدت على المنبر، فقلت طبعا معروف السلام عليكم أختلا قال وعليكم السلام فنظرت وإذ كم هائل من الألوف يجلسون أمامي وأنا ما تعود أول مرة أرقى منبر في حياتي، فقلنا له عليك صبر نفسك ما هي إلا نصف ساعة وتقضى استعين بالله استغفر أكثر استغفار لا تنظر للعدد انظر إلى السماء فصعدت المنبر بعدما صعدت وقلت إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فنظرت إلى الناس كلهم ينظرون لي فوقعت مغشيا عليه طبعا الناس تنظر ما للشيخ فجأة وقع على الأرض مو مستوعبة الناس لم تستوعب ماذا وقع فبقوا الناس ربما أكثر من دقيقة أو دقيقتين وهم جلوس هكذا لعله سيقوم لعله سيقوم وأنا كنت في غيبوبة فما وعيت إلا والإمام يقرأ بهم خرج رجل عجوز فخطب بهم خطة لا تتجاوز للا دقائق ثم نزل فأم بهم وكنت ما زلت في غيبوبتي هذا صراحة أكثر موقف وقع معي إحراجا إلى الآن عندما أذهب لتلك القرية يقول يا شيخ عسى إن شاء الله تعرف تخطب جمعة الآن فالله المستعان فكما قال عثمان بن عفان شيبتني المنابر التلفاز سهل أن تجلس خلف كاميرا اثنين ثلاثة أربعة هذه سهلة تتكلم براحتك لكن عندما تقف على قدميك وتنظر إلى الناس كلها تنظر إليك ويعني المنبر له ليس له إلا الرجال. نعم.